book 2 هل تمارس الرياضه هل تمارس الرياضه হ্যাঁ আমার ব্যায়াম করবার প্রয়োজন আছে ক্লাবের সদস্য আমরা فوتบอล خلی نلعب كرة القدم نلعب كرة القدم عمرا كخونو كخونو شاتار كاتيه احيانا, نسبح. أحياناً نسبح. او ثم عمرا نركب دراجات او نركب الدراجات. عمدي شهري يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. باش كذلك مسبح. به ساونة. يوجد كذلك مسبح به ساونا وএকটা গলফের ময়দান আছে ويوجد ملعب جولف ماذا يوجد في التلفزيون ماذا يوجد في التلفزيون؟ أخو نكتا فوتبال كلاهوتشي تعرض حاليا مباراة كرة قدم تعرض حاليا مباراة كرة قدم جارمان دال إنجريز دالير بيرده كيلشي المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي كيه جيد من سيفوز؟ من سيفوز؟ آمار كونو دهارونا نين لا أدري لا أدري اي شمو اي تا حاليا تعادل حاليا ريفاري بلجيا من الحكم من بلجيكا الحكم من بلجيكا এখন একটা পেনাল্টি কিক হবে جزاء الآن توجد ضربه جزاء جول هدف واحد ل هدف 1 ل